بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا której kultury, kultury, fal kultury, فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا سونو قيتت لي اي يوم من اجلت ليوم الفصل يومئذ للمكاذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعه الآخرين كذلك نفعل ويل يومئذ على قدر مغلوم فقدرنا فنعم القادرون أَلَمْ نجعل الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَنْهَارًا I o to بشر كالقصر كانه جماله صفر ويل يومئذ Hey! wafawah ki ويل يومئذ للمكاذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَرُوا لَا يَرْكَرُونَ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِينَ فَبِأَيِّ حديث